إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الله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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر ما كانوا واضل سبيل الله اكبر